جسنين كلي كيف قاومت الجيش قصدي جيش المحتلين لارض الحبيبة كل اغاني الغضب وكل دوي الطبول وكل صهيل الخيول فمثل السنابل ينبت ثوارها ومثل البراكين يخرج احرارها بعنف في الشباب تذوب الخرائط فيه ويبقى بعيني شكل الوطن فماذا أسميك ايتها الأرض ماذا أسميك غير اللهيب وغير الوطن